بسم الله الرحمن الرحيم وبدالهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم نساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا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 وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفق قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا, ظلموا وبشرى عن المحسنين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 إني من المسلمين اولئك الذين نتقبل عنهم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في اصحاب الجنه وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه اف لكما اتعدانني ان اخرج وقد خلت قرون من قبلي وقد خلت قرون من قبلي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 خلفه من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم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 تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمع وأبصار وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم وَلا ولا وَلا ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون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 ذين كفروا على النار هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر اولوا العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كانهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا الا ساعه من النهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أَضَلَّ أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم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 إما منا بعد وإما فدا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 أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فِيهَا أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَوْعِدَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَطَعَنَ أَمْعَاءَهُمْ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ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 اللبك وَمثواك وَويقول الذيينَ آمنوا لَلاان الزِن سُور فإذا أُنزلت سَُة محكمةَةُ وَذُكرَ فيِيه القتَال رأيتَ الذيين في قُلوبِه م رضُ يظرونَ إليك يظرونَ إليك نَظ المغْشي عليههِ مِن المَوْوتِ فَأَول لَهم طاتُ وَقَم معرووف فإذا عزَمَ الأمرُ فَلوصددق الله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 الشيطانُ سوََّلَ لَهمم وَأَملَلَهم ذَلِكَ بِأَهُم قالوا للَِّذينَ كَرِهُم مَا نَزَّلَ الله سَنُطيعكُمْ فيِي بعض الأأَمْرِ واللهَّهُ يَعلموا إسْرَارهُم فَكَْفَ إَِا توفَّتهمم المَلائِكَةُ يَطْرِبُونَ وَوجُوهَهُم وَدِبَارَهُم.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 ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظنين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلنا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 ودخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة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 فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ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 سُنَّةَ اللهَّهِ الَّ قدَد خَلَت مِ قبل وَنَا تَجدَ لِسَُّة اللههِ تَبدلَ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 وَأَلْزَمَهُم كَلنَ تَاتَّقو وَوكانوا وَحََّّ بِهَا وَأَهْنهَا وَوكان اللههُ بكُل شيءَي عَم لقد صَدقَ اللهَّهُ رَسولهُ الرُؤِيَ بالالحَق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 فراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذَلِكَ مثلهم في التورا ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فَآزَرَهُ فاستغلظ فاستوى على سوقه فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم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 ومتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون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 فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنْتُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وكرى إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم وإن طال من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئ إلى الله فإن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 يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير قالت الأعراب آمن لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمَنُوا بالله ورسوله ثم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 قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفي بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها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 كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كلهم كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في مِنْ من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل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 119. وما كشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد 111. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد 112. مناع للخير معتد مريب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 ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من نزيد وأزلفت الجهنة للمتقين غير بعيد شن يا روحنا نبالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاء وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من نحيص إن في ذلك لذكر السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولوا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 وذكر بالقرآن من يخاف وعيد بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع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 ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين فِي جنات وعيون آخرين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون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 فراغ إلى أهله فجاء بعجل سميم فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشِّرْهُ بِغُلامٍ عَلِيمٍ فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَسَكَتَتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ حَطِيمٌ قَالُوا كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ صدق الله العظيم